116. معدودة ليقولن ما يحدثه 117. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان من رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يأوس كفور ولئن أذقناه نعمة أبعد ضرّاء مسّته لا يقول لن ذهب السيئات عني